إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويشعون في الأرض بثادا أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ذلك لهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم ولهم في الاخره عذاب